ZANG EN MUZIEK Ik wil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 ومن متع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة جلالة وبعض فنازلنا مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح لي بالناية التي فيها نعاش فنازال حديثنا يدور عن قواعد الإصلاح والتي بكبنا منها خمسا حتى الآن وهي دين المتبع وسلطان قاهر وعدل شامل وامن عام وقسم دائم واليوم بمشيئه الله تعالى مع فاتنه هذه القواعد وهي القاعده السادسه الامل الفسيح والامل في اللغة هو الرجاء والرجاء ضد الياس والقرود والامل في الاصطلاح هو رجاء امر مرغوب فيه بطول عمر او زياده رزق او نحو ذلك وقيل وهو حصول امر مرغوب فيه مع استبعاد حصوله الامل الفسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه وما لا يرجى ادراكه في حياه اربابه فالأمل الفسيح دولان لا أربعة قل الولد ولا غرس غارس الورس ولا حرف زارع الزرع لولا الأمل لا دمى داني الدنيا ولا عمر إيساني ارضا ولا أحيى مواتا لولا الألم يا شهيدة الحضارات ولا تقدمت العلوم والاختراعات ولا نهضت القلم بعد الكبايات ولا استمرت دعوة إصلاح في المجتمعات لأن الأمل لا تهمل إنسان دعيش ولا اكمل عملا من أعوال الدنيا ولا كثيرٍ من أعوال الآخرة فمالدفع الذي يدفع الزارع إلى الحرث والكبد والتعب والعرق إنه أمنه في الحصاد الذي يغرب تاجرا على السفر إلى الآفاق مع تحمل النصب والنشاق إنه الأمل في البرح الذي يشهد همة الطالب النبي على المذاكرة والسهر بالليل انه امله في التفوق الذي نصبر الجلدي في ميدان القتال على تحمل الجراح وربما القتل انه الأمل في ليل احدى الحسنيين النصر او الشهاده والذي يحمل العالم من علماء المسلمين على تاليف كتاب في التفسير طيلة ثلاثين سنة انه الامل في اتفاع غيره فيجري ثوابه بعد موته عليه في قبره فالأمر إذن يطلب يحرك العبد إلى العمل دافع إلى الجد والنشاط يضعك الكسلان من كسله ويعض أم جد على زيادة جده الامل بهذا المعنى وإحسان الظلم والرجاء في الله عز وجل الأمل إذن دعوة لعنابة الكون الأمل إذن انشراح النفس فتنطلق من الضيق إلى السعة ومن الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر هذا هو الامل أما إذا قصر الألم إذا قصر الألم لا تجارز أحد حاجة يلم ولا تعدى ضرورة وقته فتنتقل الدنيا إلى من بعده على أسوأ حال ثم تنتقل إلى من بعده على حال اسوا واشد فيكون الخراب لو قصر الامل لا وجد اهل جيل منازل يسكنونها ولا وجدوا ارضا لها وفي ذلك من الاعواز والشده لا لا خفاء عليك وبين الامل والتمني خيط رفيع فالامل لا قيد بالاسباب وأما التمني فهو ما جرد عنها فالامل ان تبذل السبب ثم تنتظر النتيجه واما التميم فلا يعذر امنيه يتمناها الانسان ولا يسعى في تحصيلها اخوتي الاحبه أنبياء الله من خير قدوه للبشريه وهم أفضل اسوه يتأسى بها الانسان لقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من خلال قصصهم لا يدعو الانسان ان يتعجب من آمالهم ورجائهم فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا آمنا أن يؤمنه فلما أوحى الله عز وجل إليه إنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن إن قطع فرفع يديه ودعا ربه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إليك أنت غضل يذل عبادك ولا يذل إلا تاجر أنت الصفار ألحى إلي ربه سبحانه وتعالى بأن يصنع الفلك فأخذ في صناعته آمنا أن تكون هذه السفينة سببا في نجاته ونجاه من معه من المؤمنين وقد كان وصارت بريته من الباقين كما أخذ رب العالمين واما الخليل ابراهيم عليه السلام والسلام فقد بلغ من الكبر عتيه ولم يرزق بالولد ومع ذلك لم ينقطع انا به في الانجاب فقال رب هب لي من الصالحين فبشر باب بغلام حليم ثم بعد ذلك رزق الله عز وجل باسحاق من زوجته ساره فلما جاءتها الملائكه تبشرها قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا دعني شيخا ان هذا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله قالوا وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد واما يعقوب عليه الصلاه والسلام فامله كان عجيبا لما فقد يوسف عليه الصلاه والسلام فكان احب ابنائي اليه لم يوقف امله في لقياه إما يفقد من الاخر بعد يوسف ومع ذلك يقول فصبر جميل عسى الله أن يأتي لي بجم جميعا إنه هو العليم الحكيم اشتد حجبه وميضت عيناه ومع ذلك لم يتصرب الراس الى قلبه ولم يسر القول في عروقه فقال لوليد اذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ويحقق الله تبارك وتعالى ذلك ويبقى يعقوب عليه الصلاه والسلام لي ويرد اليه بصره انه الامل والرجاء في الله عز وجل وهذا زكريا قدم بين مسالته ودعائه ضعف حاله اشتعل الراس شيبه يجب العرب ثم دعا ربه عز وجل رب لا تبرني فردا وأنت خير الهارثين فاستجبنا له ومجبنا له يحيا وأصبحنا له زوجه إلا من كانوا يسابعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واما ايوب عليه الصلاه والسلام فمضرب المثل في الصبر على الباساء واللاواء ابتلاه الله عز وجل في نفسه وماله واهله وولده واستمر به البلاء ثمان وعشره سنه حتى رفض بالقريب والضعيف الا رجلين من خاصته لكنه لم يياس من رحمه الله فتبرع الى ربه عز وجل رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وان الكريم موسى بن عمران عليه افضل الصلاه واثم التسليم الذي ارسله الله عز وجل الى فرعون طاغيه عصره الذي عاش في الارض فسادا قتل الابناء واستحيا النساء قال الا ربكم الاعلى قال ما علمت لكم من اله غيري وقال ما اريكم الا ما أرى جاءه موسى عليه الصلاه والسلام فدعاه بقول غير الهي لكن استمر في عتوبه وعناده وجحوده وقال لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسؤولين ثم بعد ذلك يتواعد الجميع في يوم الزينة وإذا بن نوسى عليه الصلاة والسلام يظهر على سحره فرعون وإذا بن يقول بفرعو أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويظهرها وآلهتا قال سنقتل أبناءهم ونستحن نساءهم وإن لا فوقهم قاهرون لم ينتفع ألم موسى عليه الصلاة والسلام فقال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض بالله يورثنا من يشاء من عباده والعاقبة للتقيم ولكن قوله كان قد تسرب الى قلوبهم الناس فقالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا واذا بموسى عليه الصلاه والسلام يؤكد ما قاله عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ويتحقق امل موسى عليه الصلاه والسلام ويمرق الله تبارك وتعالى في فرعون وقومه وينجي سبحانه موسى وقومه وان نبينا صلى الله عليه وسلم فكان دائم الرجاء والبشر كان حسن الظن بربه جل وعلا لم ينقطع امله ابدا بل كان صلى الله عليه وسلم يبث روح الامل في اصحابه بل وفي امته هان صلى الله عليه وسلم كما يقول انس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان لا تطلع حتى يغرسها فليفعل انها دعوه للعمل دعوه لنفع البشريه مبالغه في غرس الاشجار وحفر الانهار مبالغه في الانتاج حتى وان لم ينتفع الانسان بثمرة عمله إن قامت الساعة وفي يوم أحدكم فسيلة وهي الوحدة الصغيرة فإن استطاع أن يغلسها فليفعل مع أنه لم يرى ثمرة غرسه ولكن له الأمل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو علمته الى الاحسان الى الاخرين يدعوهم الى العمل الذي ينفع البشريه بل ينفع الكون بما فيه من حيوان او إنسان او طائر او بهيمه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من مسلم يغرس غرسا فياكل منه انسان أو خير أو بهيمة إلا كان له سبقه وفي رواية لا من مسلم يغرس غرسا يا من مسلم يغرس غرسا فاكل منه الا كان له به صدقه وسرق منه الا ما كان له به صدقه او اكل منه طير الا كان له به صدقه او اكل منه سبع الا كان له به صدقه ولم يرزق احد إلا كان لذلك صدقه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو امته إلى علارة الكون نبينا صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في إيمان قومه لم ينقطع امله يوما حتى مع اشتداد الأذى حتى مع غلب قومه عليه يوم العقبة وما ادراك ما يوم العقبة قذبه أهلها فخرج مهلوما صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي لي ومعه ملك الجبال ويقول له ملك الجبال إن الله عز وجل أرسلني اليك فانظر ما شئت إن شئت أن أدق عليه من الأخشبين ومما الجبالات العظيمة ما فعلت فإذا بي صلى الله عليه وسلم الذي يحبوه الامل في إيمان قوله يقول بل أرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا جاء أبو يشكو إليه لا يجدون من أبو المشركين في مكة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأمر عجيب، فيقول له والله ليت ليت من هذا الأمر حتى ترى الراكب يسير من صنعاء الى حبل موت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم، ولكن لا تستعجلون. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ومن في أضيق حال بانهم سيفتحون كنوز كسرى وقيصر ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر وعده ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محل لا لتنفقن ابو زوج ما في سبيل الله وقد تحقق ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح الامام مسلم انكم ستفتحون مصر انكم ستفتحون مصر وإنهم يصرون القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم رحما وجنه وفي بشاره عامه في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين لياتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين فلما جاء ابو عبيده رضي الله عنه سمع المهاجرون والانصار بقبوله فواتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فلما قضى صلاته واراد ان ينصرف تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال لعلكم سمعتم, لعلكم سمعتم بما جاء به ابو عبيده من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأمنوا فأبشروا وأمنوا ما يسبقوا فوالله للفترة أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فاهلككم كما اهلكتم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله صلاة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعب إخوتي الأحبة تتبه لنا مما تقدم أن أصل الأمل ليس مذنوما وإلا من منه هو ما أدى إلى الاسترسال فيه فاعرض الإنسان بسببه عن الآخرة وأكب على الدنيا هذا هو الامل المدنون الذي ذنه الله عز وجل وشلع بسببه على المشركين فقال جل وعلا ذرهم يقود ويلعب وينهبه الأمل فسوف يعلمون وحذر المؤمنين مما آل إليه حال أهل الكتاب قبله فقال جل وعلا ألم يأذن الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يأذن كالذين أوثوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأنب فقسبت لهم وكثيرهم فاسقون فطول الامل طول الأمل المفيد هو الذي ينهي على الاخره كما قال عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الظلم فاني له يشد على الحق وطول الامل فإنه ينهي عن الآخرة طول الأمل يتولد منه الغفلة والكسل يتولد منه التسويف عن الطيبة ومن ثم يقص القلب وتذهب رقته لان رقه القلب إلا ما هي في ذكر الموت والدال الآخرة فاذا طال الامل قسع قلب الانسان واستحكمت غفلته هذا هو المجمول الى الامل اما الامل الذي يدعو الى عماره الكون فهذا لا يدل ابدا على اطلاقه وينبه في هذا المقام على ما اشتهر على الالسنه وما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا فهذا الحديث لا اصل له مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يصح موقوفا على أحد الصحابه فإذن هذا ليس بحديث من الى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يحمل من المعنى ما يتفق على ما ذهبنا إليه ثم أعلموا إخوة الأحدة إذا كانت هذه هي القواعد إذا كانت هذه القواعد التي يقول عليها صلاح الدنيا فانه بعيد جدا بعيد جدا ان تكون الدنيا في حال من الصلاح كامل بعيد جدا ان يكمل صلاحها او ان يتم امرها لان الله عز وجل جعل الدنيا للتغيير والكلام وانشاها على الانصرام والانقضاء ولذلك قيل ان بعض الحكماء سمع رجلا يقول طلب الله الدنيا فقال اذا تستوي بانها مقلوبه اذا تستوي لانها مقلوبه ظلمت على كبر وانت تريدها صفوا من الاثياب والاقدار ومكلف الايام غير طباعها يتقلب جبوة يتقلب إلى الماء يتقلب من الماء جبوة نار فالإنسان لا بد أن يتعايش مع واقعه ولا ينقطر ألمه بل يسعى دائما إلى تحقيق ما يره ولا ينبغي ان يتسرب الياس والقلوب الى قلب مؤمن فان الله عز وجل يقول انه لا ييأس من روح الله اي من فرجه الا القوم الكافر الله اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا آخرتنا التي إليها معابنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير فلن تراحة لنا من كل شر. لا اقسم لنا من خشيتك ما تحيض به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغرغرنا به جلتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الواقع في نحونا واجعل شرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا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 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن من اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم كذب هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينينينين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 قد قامت السلام قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر